Book Dwadzieścia dziewięć W restauracji Jeden Czy ten stolik jest wolny? Hmm. <Taste> el <passionately��> je <try> to ilermahżuza elhe je to ilere mażuza poproszę kartę dań myn fodlik ka iime co może pan pani polecić bime we من فضلك واحد بيرة. من فضلك واحد بيرة. من فضلك واحد مياه معدنية. من فضلك واحد مي معدنية. من فضلك واحد عصير برتقال. من فضلك واحد عصير برتقال. فبرش كافا؟ من فضلك واحد قهوة. من فضلك واحد قهوة. فبرش كافا زملكم؟ من فضلك واحد قهوة مع حليب. من فضلك واحد قهوة مع حليب. فبرش السكرم؟ مع سكر من فضلك. مع سكر من فضلك. من فضلك واحد شاي. من فضلك واحد شاي. من فضلك واحد شاي مع من فضلك واحد شاي مع ليمون. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Poproszę herbatę z mlekiem. Min fadlek šai, ma' halib. Min fadlek šai, ma' halib. Czy ma pan pani papierosy? Hel seżer? seżair? Hel Czy ma pan pani popielniczkę? منفضه سجائر هل عندكم منفضه سجائر ما بان باني هل عندكم شعلة نار ولاعه هل عندكم شعلة نار ينقصني, شوكة. ينقصني شوكة. Nie mam noża brakuje mi noża Jankusuni Sekin Junkusuni Sekin Nie mam łyżki brakuje mi łyżki Jankusuni Milacha Junkusuni